أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد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 وييسر لي أمر وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال اللهم إنا نسألك تمام نعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين الفاتحة